اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذنا كما منا من شهيد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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا دَارِي لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فلننبئن الذين كفروا بِمَا عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الإنسان أعرض ونآ بجانبهم وَإِذَا مسه الشر فذو دعاء عريض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 حاميم عين سنطاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها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 متاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوهم يغفرون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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا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 113. سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 117. 124. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم 126. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في وَهُوَ وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا, من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آبانا على أمتنا وإنا, وَإِنَّا على آثارهم مقتدون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 ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أذوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا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 اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا إذا هم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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 119. وقالوا خَيْرٌ خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 110. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملا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 فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ تأتيهم وَهُمْ وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عذون إلا المت... 117. <تقين> يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 119. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِيَادَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 امرا من عندنا انا كنا مغسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين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 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِلَّا تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ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 ان هؤلاء ليقولون إن هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تبعوا والذين من قبلهم اهلكناهم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 خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 وله الكبريات في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ودق الله العظيم. يبيتي ختمي قرآن بيروجوين. بدجي ما مستايك قرآن خير. شيخ سعد الغامدي.